السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي الحلقة الأولى من الفرقان تفسير القرآن واجب على الأمة جميعا أن تعرف تفسيره ومعانيه وقد حاولت خلال هذه الحلقات أن أجعلها قصيرة المدة سهلة الشرح فلا أستطيع أن أسميه تفسيرا موسعا ببيان المعاني والأحكام وإنما هو تفهيم لمعاني كلمات القرآن الكريم فأقرأ وقوله الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فإذا تكلمت في تفسيرها فلا أتوسع في الكلام عن صفات الله جل وعلا وإثبات وحدانيته سبحانه وتعالى وما يتعلق بالرد على الملحدين أو منكر الألوهية وإنما أبين ما معنى الله الصمد ما معنى الله أحد ما معنى كفوا أحد وما شابه ذلك كذلك إذا شرحت قول الله تعالى قل برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف فلا أتوسع في الكلام عن الحسد الكلام عن السحر وما شابه ذلك وإنما أفك معاني الكلمات وأبينها بأسلوب سهل حتى يستطيع من يفهم من يستمع إلي أن يفهم معاني هذه السور الكريمة وتدبر القرآن هو شرف كما قال الله جل وعلا افلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته التفكر في القرآن وتدبر الآيات ومعرفة المعاني هذا واجب على الأمة حرصت أيضا على أن يكون الشرح سهلا لأن هذا البرنامج يترجم إلى عدد من اللغات وعندما تترجمه إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية أو حتى إلى اللغات في في أفريقيا اللغات السواحلية أو إلى اللغة الفلبينية والأردو وغير ذلك تحتاج إلى أن تذكره بأسلوب يسير سهل حتى لا يشق عليهم الاستماع إليه أو الاستفادة من هذه حلقات يسيرة قصيرة المدة سهلة الطرح أسأر الله تعالى أن ينفع بها وأن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة وأن يجعل القرآن نورا نستبصر به في حياتنا وبعد مماتنا ما وأن يجعل هذا القرآن رفعة لنا في الدنيا وفي الآخرة بارك الله فيكم هذه الحلقة الأولى هي مقدمه تعريف في هذا البرنامج ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة في اوائل هذا التفسير المبارك الفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته